ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك من بعد وصيت يُصِل بها أُوْدَائِهِمْ وَلَهُنَّ رُبْعٌ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد فإن كان لكم ولد فلغن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أوداين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرات وله أخ أو أخت فلكل واحد فَإِن كُنَّ وَاحِدٌ مِنْ مَسَدَّسٍ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَنُصْرَفُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ والله خوانيم هنيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يصل لا ورسولا ويتعد حدودا يدخل نارا يدخل نار الخالدا فيها وله عذاب مهين